أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَإِنْ جُمِعْنَا نَنكُم إِلَىٰ إِلَهِ رَبِّكُم لَّا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع قُلِ ٱضْرِبْ مَا هُوَ أَمْثَالُهُ in <laughs> mãe وَأُحِيطَ <تصفيق> تشهدون أن مع الله أخرى قل لا And Mary♫ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ إلا <تصفيق> أن